وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وظهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه